أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن إلا ليُنذِرَ من كان صلق الأرض والسماوات اللول الرحمن وعلى الأرش السواء له ما في Oh أن أفتح هذه Oh, my Come <laughs> I'll just hold you I oh know You are happy in a da